وإرشاداً وتوجيها نافعا بإذن الله تعالى سواء من كلمة الشيخ الفاضل أبي حمزة مقدمته وترحيبه من الثبات وذكر بعض أسباب الانحراف وإن هذا الذي ذكره حفظه الله تعالى في غاية الأهمية لأسيما في مثل هذه الأزمان التي تلاطمت فيها الفتن وكثرت وانتشرت وذلك مصداقا لقول الله تعالى في كتابه الكريم لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث الحرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ألا وإن من أسباب النجاة من الفتن هو طلب العلم طلب العلم سبب عظيم من أسباب النجاة من الفتن فقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري رحمه الله تعالى لقد نفعني الله تعالى بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فالعلم يا عباد الله نجاة من الفتن كما ان اسباب الانحراف الفتن كما سمعتم كثيره وان منها ترك العلم وعدم الاقبال عليه فالانسان اذا ترك العلم هلع الى الدنيا وهرع اليها نعم واستحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله فيا عباد الله ان هذا الامر العظيم الذي نحن نعيشه هذه المجالس الطيبه المباركه فيها نفع عظيم فهي ايضا تعين العبد على الثبات وتسلمه باذن الله تعالى من الفتن والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وما قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهذه المجالس وحلق العلم ذاكره العلم وطلب العلم والإقبال عليه فيه شراح الصدر فيه النور فيه الهدايه يقول الله عز وجل او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم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 قال الله سبحانه في كتابه الكريم في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إن من أسباب التي هي تعتبر عائقا لطالب العلم وللمتعلم المتفقه له اتباع خطوات الشيطان الشيطان يعيق طالب العلم فيعده بالفقر ستبتلى بالفقر فينصرف كثير من الطلاب بهذه الخطوة التي يفتحها الشيطان عليه إذا أصغى, إليه إذا أصغى إليها قال الله عز وجل في كتابه الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نعم فطلب العلم هو الذي به الأرزاق وهو الذي فيه البركة في الأرزاق وهو الذي فيه شرح الصدور وهو الذي فيه الخير العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه نعم طلب العلم يا عباد الله هو الذي فيه الخير لنا جميعا إذا ما أقبلنا عليه واستمررنا عليه وثبتنا عليه فوصيتي لنفسي اولا ولاخواني الحاضرين نعم بطلب العلم والاقبال عليه الاستمرار عليه والله اننا في نعمه نقبط عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا بذنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم به انا الليل وانا النهار ورجل اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليها عن ابن مسعود وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فالله الله اخواني بارك الله فيكم في الاستمرار وانتم فيه فهذه والله نعمه عظيمه يجب علينا ان نستغلها ان نتدارك اعمارنا العمر فرص والحياة فرص والوقت هذا الذي نحن نعيش فرص اليوم أنت في صحة في عافية ودن أنت طريح فراش أنت مريض اليوم أنت في قيد الحياة ودن تنتقل من هذه الدار فاستغل هذا الوقت على الله عز وجل أن ينفعك فهذا ما نتذاكر به بارك الله فيكم جساكم الله خيرا والكلام قد كان فيه الخير الكثير ولكن طلبا لما أراده الشيخ حضه الله سبحانك بحمدك أستغفرك وأتوب إليك